بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل مِنْهُمْ ومنهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصارحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا بِهِ به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته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 جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا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 مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها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 فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائكم مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثم يعيده فأنا تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا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 حق وما انت بمعجز ولا ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر ندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط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 يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلكم فليفرحوا وهو من ما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترض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 وَمَا يَعْزُرُ عَنْ مِنْ مِفْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا, من ذلك ولا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لَهُ مُوسَى الْقُدْ مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ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 ونجنا برحمةك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومك ما في مصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشر الْمُؤْمِنِينَ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 صيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكير واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين